وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ أُولِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا ذَلِكَ عِيسَى بِنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا أَكَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدْ 118. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول 119. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم